والشهداء الصالحين وحسن أولائك رفيقا لا لك الفضل من الله وكرم الله عليك يا ايها الذين امنوا قلوا قدركم فانصروا ثباتا او جميعا الجميع الى اخره هذا جزاء عظيم من رب لا ينال بالعمل وبالفتن والاجتهاد وانما ينال بفضل الله ورحمته وجوده وكرمه هذا الفضل هو تلك الصحبه الكريمه في جوار الله العظيم الكريم ومن يطع الله والرسول فأولاكك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصالحين جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا فئيبا فرقاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما لي أراك حزين قال والله يا رسول الله إني أفكر في شيء قال وما هو قال فكرت في أننا الآن نجلس معك ونرات ونستمع إليك ونأخذ منك الإرشادات والبواعد وغدا ترتفع مع الانبياء فلا نكاد نصل اليه فمن اجل هذا تراني حزينا النبي عليه الصلاه والسلام ما رد على هذا الصحابي على هذا الانصاري حتى نزلت هذه الايه ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحكم أولئك رفيقا ذلك القطع من الله وكفى الله عليها اذا إذا أردت أن تكون في جوار رسول الله وأن لا تحجب عنه وليس معنى أنك تكون معه في درجاته لأن درجات رسول الله لا يدرعي ولكن المقصود أنك في الجنة وإن كنت دونه درجات ولكن لا تحجب عنه متى, متى اردت زيارته متى اردت الاتصال به متى اردت رؤيته ممكن ذلك بشرط أن تأخذ هذه الستطاع الموجودة في هذه ايضا جاء رجل كلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ان يقوم به فقام به على احسن فيامه على اكمل وجه فلما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اطلب شيئا اطلب الجهل جاء ومتلك اياه قال له أطلب قرار فقطك في الجنه قال او غير ذلك العليم قل جاين عمل جاين ما ده ده. لكن هذا ما قال هو ذا أنت قلت لي اطلب ما أنا أطلب هذا لا أطلب غيره. هو فالرسول قال لهذا له الرجل اعني على نفسك بكبره السجود يعني صلي كثيرا قم الليل حافل على النوافل يعني الرواتب قيام الليل كما قلنا اربعا قبل الظهر اربعا قبل العصر صلي بين العشاءين المقصود في كل وفاه اكثر من النوافذ اعني على نفسك بكثره السجود اسجد واقترب كلما سجد اقتربت من الله كلما اكثرت السجود التي اكثرت القرب من الله تقربت كثيرا اذا سجدت كثيرا فينا. ايضا مما يذكر فيها هذا الباب ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعه ما في الجلسة مت الساعة؟ الرسول صلى الله عليه أراد أن يصحح هذا السؤال. قال وماذا عدد السلا؟ أشهد بقول الساعة إذا قمت الساعة والساعة تقوم على الأشرار وعلى الفجار وعلى الفسق والمجرمين والمخالفين دي جنت السلا الساعة ماذا عدد لها؟ هذا والآن؟ قال والله يا رسول الله لا عبد الله من صلاة ولا صيام ولا شيء وإنما إني أحب الله ورسوله قال عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحدث فقل أنا ترأو الحديث والله ما فرحنا بشيء فرحنا بقول رسول الله أنت مع من أحدث يقول أنت فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا باكر وأحب عمر وأريد أن أكون معهم أرجو أن أكون معهم بحب إياهم وان لم بعملي لعمل في هذه الآية رب العزة يقول لنا ومن يطيع الله والرسول يطيع الله فيه في كتابه يعني كتاب الله ينبغي ان تكون نسخه منه باطنا وظاهرا قولا وحالا عقيده وعباده ومعامله وحياة حياتك نسخه في كتاب الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخه من القران تقول عن جان كان قول كل القرآن رضي الله عنه رضي الله يعني كل شيء أمر بالقرآن إلا ويتمره رسول الله كل شيء نهى عنه القرآن إلا ويسهي عنه رسول الله كل شيء أخبر عنه القرآن لو ويصدقه رسول الله كان مصحبا ينفي فكذلك أنزى ومن يطع الله يعني في كتابه وهذا يتطلب إخواني أن تعيش مع القرآن وأن يكون لك أعظم صديق وأعظم رفيق هو القرآن بحيث ستقرا ما تيسر منه وتحاول ان تحفظ ما استطعت ولو وائل كل يوم في الصباح بالصباح المبكر اللهم اجعل قره امتي في بكورها وسبحان الله نحن حافظ للقران في الصباح كان لنا بالاستمرار في الصباح نحفظ القرآن اذا ما شيء من الامس من البارحه من الصباح نحفظ فهذا الوقت هو ايسر ما يقول يحفظه عنه اقراوا له ايه كل يوم اشحن بالشهر من الايام يوم كام من ايه, لذين آيه. ماذا نصرت يا ساحفظ ايه طيب قبل ما يصبح ايه في الاسبوع اشحن بالشهر في, في الاسبوع أربعة سعسابية شحار أربعة آية شحار ما نجد في العام سمينية <تصفيق> واربعين آية في العام هذا المعجل هذا المفضي اذا يا أخي الكريم ليكن لك اتصال بك الله عز وجل حفظا وفهما لا بد من المدارسة ما يكفي ان تحفظ الله فقط وترددهم اللقب لا افلا يتدبرون القران وتدبر معنى التفكر في معانيه وثم بعد فهم المعنى لا بد من العمل اما ان تكون بمنزله الحمار الذي يحمل اسمارا فهذا رب العزه شنع بها عن اليهود الذين يحفظون التوراه والذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها اي يعملوا بها كمثل الحمار يحمل اسفارا بي كمثل الخوف دمهم سبحانه وتعالى اذا لا تكن مثل اليهود احفظ القران وتفهم معانيه وتدبر محتواه ثم اعمل به وثم التزم الالتزام ثم ما, ما نعقب عندها ينبغي أن تبلغ كل ما بلغت كل ما تلقيته من كتاب الله ومن سنة رسول الله إلا ويجوى عليك أن تبلغه للماذا ادعو إلى الله وثم ما نعقب عندها اللي. يجب أن يجب عندك العزم الصادق واتهي الكاملة ل ل لاجابه النداء للجهاد في سبيل الله من اجل بذل المهد بذل الروح والنفس لله في ومن لم يغض ولم يحدث نفسه بالغلط مات على شرطه الانتفاضه ومن تمن الشهاده نالها وان مات على كراش. المقصود يجب أن يكون لك استعداد للدفاع عن هذا الدين ولاقامه شرع الله من <تصفيق> واعلم يقينا ان هناك محاولات جاده من قبل الاعداء انهم يسعون في سبيل القضاء على هذا القران وذبح هذا يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله ويابى الله لا تزال طائحه ويابى الله الا ان يثمنوه ولو كره السافر اذن ومن يطع الله في كتابه والرسول في سنته ومن يطع الله والرسول وطاعه الرسول من طاعه الله ومن يطع الرسول فقد تتاع الله لأن الرسول لا ينفق عن الهوى إن هو إلا هو يوحى وكان هو نصحة من كتاب الله كما قل إذن يجب أن تتعاهد سنة رسول الله أقواله وأعماله وأحواله وحياته لأنها كالمذكرة التفسيرية لكتاب الله عز وجل حياة رسول الله جاءت تفسيرا لكتاب الله حياة رسول الله هي إسلام معين. إذا أردت أن تدرس الإسلام عملياً، نظرياً في كتاب الله، وعملياً في حياة رسول الله، كان نصخة من الطريق. ما قلنا في حديث عائشة رضي الله عنه. إذا سعى السنة رسول الله. ينظر الصحابة ولو حديث واحد كل يوم أيضاً، ولو واحد كل أسبوع، ولا تهجر حديث رسول الله. وقت. رؤسة نصف ساعة ما أحدك رسول الله وأفضل شتاك بهذا المعنى رياض الصالحين يكون عندك رياض الصالحين والله إنه رياض رياض الصالحين أفضل نعم ومن يطع الله والرسول ومن طاعة الله والرسول ان تحاكم اذا كنت حاكماً تحكم في كتاب الله ولست انت أول حاكم اولا الحاكم على نفسك تحكم على عينك واذنك ولسانك وفكرك وجوارحك كلها تحكمها انت وتحكم في بيتك على اهلك وذويك ليش تحكم بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتحاكم فيما اذا وقعت مشاجرات ينبغي أن تتحاكم إلى كتاب الله وإلى سبب السبب. هذا من طاعتهم؟ ومن تحاكم إلى غيرهما أشكن من المنافقين الذين يؤمن أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وكل ما في حكم الله ورسوله الطاغوت والطوابع كثيرة. من البطيخات، ومن خرج عن الحكم بكتاب الله وسنة الله وطاعية إلى، اذا ومن يطيع الله والرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين. بماذا أنعم الله عليهم؟ هذا الرعي الطيب، وهذه النخبه المباركة، وهذه السلسلة الطيبة. التي ستكون أنت معها هؤلاء فعث الله ورسوله هؤلاء يسميهم الله من المنعم عليهم وقد أمرنا في الفاتحة التي يجب أن نقرأها سبعة سمعة سبعة شهر مرة في اليوم هذا من منها نافلة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من هم؟ هم هؤلاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومن يتع الله والرسول فأولئك مع الذين مع الذين أنعم الله عليهم من النبي الأسلام بماذا أنعم الله عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ما قل لماذا اذهب الحم أنعم عليهم دنيا وأخرى وانت اذا تعظ الله ورسوله ستكون في هؤلاء مع هذه المجموعه الطيبه التي هي الصفوه المختاره من البشريه ما فيها غير افضل ما في البشريه هي هذه الاطراف ولا تنقطع فهي موجوده الى قيام الساعه موجوده في كل زمان وفي كل مكان ولو افرادا هنا وهناك في الكره الارضيه المهم انها ما تنقطع من اراد ان يكون منهم وان يحتره الله معهم فليطع الله ورسوله قلنا بماذا انعم الله عليهم اولا في الدنيا أنعم الله عليهم بالإيمان بالتوحيد أنعم عليهم سبحانه بأن جعلهم أولياء مخرطين في حزبه هم على اتصال به أنعم عليهم بمعرفته بمعرفة صفاته بمعرفة أحكامه انعم عليهم بمعرفه محابه ووفقهم الى العمل بها كل ما يحبه الله في كتاب الله وفي سنه رسول الله الله سبحانه وتعالى انعم عليهم بان عرفهم اياها عرفوا ما يحب الله فتقربوا الى الله بان وفقهم للعمل بها وعرفهم ما الله وما يغضب الله توثقه في ثنايا هذا اكبر هذه والله اكبر معقه هذه هي الولايه هذا اكبر خالق للعاده بهذا تعرف الولايه ما تعرف الولايه في الطيران ولا بالمشي على الماء ولا باحياء الموتى ولا في شيء بماذا تعرف الولايه بهذه الطريقه ان اوليائه الا المتقون ما هم الذين اتخذوا بينهم وبين غضب الله غضب الله بالإيمان والعمل الصالح بالتقرب الى الله بما حابه والتباعد عن المصاغفه هذه اكبر ايش أكبر شارع للملكه ولذا وللقوارق العاده كما قلنا مرات وسرات الشياطين والمشعوذون والسحره بل وعلى رئيسه ورئيسهم الدجال الدجال الذي ابره رسول الله في طائفه اسمه انه يقتل الرجل ويحييه وعنده الجنه والنار ويقول للسماء مطير فتمطر ويقول للارض ان بيض وعنده جنة ونار هذه خوارق تدل على الاله بل المنسوب اليه كافر اذا اكبر نعمه من الله واكبر خارق يتحقق في الارض هو هذا العبد نجد له اتصال بالله نجد له ارتباط ومراقبه مع الله يتجاوز معه في كل أمر يتجاوب مع الله تنفقه في كل ناكل يزعج عنه أكبر ولاية هي أكبر نعمة في الدنيا هي هذه أما نعمة الآخرة فتتجلى في السكنة في جوار الله في دار النعيم تتمتع الى النظر لوجهه الكريم والرضا من الرحمن الرحيم هذه والله اعظم خوف واعظم رجال الجوار الكريم في دار النعيم تتمتع بالنظر الى وجهه الكريم وثم تنال الرضا من الرحمن الرحيم باقي شيء والله شباب شيء إذا أردت هذا فعليك بطاعة الله وطاعة رسول الله فأولئك ومن يطع الله الرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين إذا فعلت هذا تكون انت وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى والاسباط وإيوب ويونس وهارون وسليمان تكون معهم جنبا لجنب جنب لأن الله يقول هو من الله والرسول فأولئك مع الذين محمى الله مع رسول الله مع صحابة الكرام مع مع النبيين ثم يقول والصديقين الصديقين الطبقه الاولى النبيين وداخل داخل المرسلين ثم الدرجه الثانيه التي تلي النبوات ايش هي الصديقيه المرتبة الصديقيه مرتبة عليا والصديقيه معناها ان اصحابها تغلغلوا في الصدق حتى صدقت ظواهرهم ظواهرهم صدقت بمعاملتهم صدقوا ظواهرهم بالمعامله وصدقوا مواطنهم بالمراقبه ما ينقررون أحداً. صدقوا أقوالهم بأعمالهم، على مقتضى ما في باطنهم وفي عقائدهم. صدقوا بكتاب الله وبما صح من سنة رسول الله، بكتاب الله من فلم الناس وبكل ما صح رسول الله. صدقوا بهذه العقيدة وأصبحوا نصلاً، وعلى رأسهم. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه لان الامه اجمعت على تسليته بالصديق ولذا قال العلماء هذه الايه فيها اشاره الى خلافه ابي بكر الصديق رضي الله عنه بعد رسول الله وهو الخليفه لان الصديقيه هي, هي المرتبه الثانيه بعد النبوه ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم النبيين والصديقين زد على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اهم ان يكتب كما في الصحيحين قال عليه الصلاه والسلام يا عائشه نادي على ابيك واخيك لاكتب حتى لا يتقول متقول ولا يدعي مدعم ولا يدعي مدعم هم بان يكتب ولا ثم قال لقد هممت ان اكتب هذا حتى لا يقول قائل لكن يابى الله والمؤمنون الا ابا رأى راى صلى الله عليه وسلم على ان الله حفظ هذا المنصب هذا من القنوط لأبي بكر فقط يا الله والمؤمنون يا إلا إلا بكر فترك الكتاب من النهايه وهذا في الحقيقه ابن عباس رضي الله عنه يقول الرزيه كل رزيه يوم الخميس شيء يوم الخميس يوم الخميس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الموت والصحابه يجتمعون عليه وقال لهم سوني بكتاب لأكتو يعني اللي يمر من كتاب ولا النبي عليه والسلام ما كان يكتب وما كنت أدري الكتاب ولا الدماء فقال عليه الصلاة والسلام هاجوا كتاب لأكتو فااا شغل ما أدري الكتاب كان هذا يوم الخميس. فيقول ابن عباس الرضية كل رضية يوم الخميس. رضية الخميس. ليش؟ لأنهم ما مكتبو الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب. قال العلماء هذا الهم من الرسول صلى الله عليه وسلم ببيانه وسره وصححه البخاري ومسلم قال لقد هنسوا أن أرسم لأبي بكر بأن كويلاء لأبي بكر. ناديه على ابيك واخيك لا تست ولكن ياب الله والمؤمنون الا لما راى رسول الله لما الله سبحانه وتعالى حفظ هذا المنصب لابن بكر فخلى كده فذاك ابن عبد ما كان يكن يعرف اذا الخلاف لمن هي لابن خلاف الرواد الذين جنوا على اصحاب رسول الله وسبوهم ولعنوهم بل وكفروهم وقالوا انهم سامروا على علي بن ابي طالب رضي الله عنه فطلبوه خلافا وادعوا ان رسول الله عليه وسلم ترك الوصيه كتابيه لعلي بن ابي طالب وهذا كذب وضرر على رسول الله كما هو كذب على علي بن ابي طالب وان لو كانت هذه الحقيقه لقام علي بن ابي طالب ضد ابي بكر وما بايع أبا بكر أبدا ولكنه لا تعال بل بايع أبا بكر وإن جزء أخر في البيعة ستة أشهر لأن السيدة فاطمة كانت تسلب ميراج أبيها وهو كان يعلم أن هذا الميراج الحقيقة ليس لأنه سعوش لا يورب ليس على حقه ليس أن تسلب الميراج وعادت ابو بكر الصديق رضي الله عنه من اجلي مطالب بن ميلاد وابو بكر جمع الصحابه وعلي المعبد الصالح والعبد وقال لهم ان الله هل تتسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر السلبيات لا نورث نتركناه صلى الله عليه وسلم نشهد باننا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا يقيم الحج على السيده باطنه وهو ما بن زو هو بكر الصديق من جوزة سيدة, سيدة عائشة كانت دولة رسول الله فهي أول من حرمت هذا الميراث ليش لأن أبو بكر كان عنده الحديث وعند الصحابة جميعا أن النبي لا يرى فعلم أبي طالب ما إرضاء لفاطمه رضي الله عنها لأنها ماتت بعد ستة اشهر من موت رسول الله فارضاء لها ما بايع أبو بكر حتى ما تسيذ فاطمه ثم بايع أبو بكر الصديق وبايع عمر بعد خلافه ابي بكر وبايع عثمان لو كان علي بن ابي طالب له وصيه لقام وأشعلها نارا على صحابه الرسول لو كان هذا صحابه وما ورد ابدا انه بهذه الوصية الوصيه التي تدعى ويدعيها الظوافق بل قال علي بن ابي طالب نفسه قال في الخلافة نفسه قال قدمه لأن الرسول الله عليه يقدمه في الصلاة قدمه في الصلاة فقال إن سعدت عائشة رضي الله عنه وقالت إنه يبكي في الصلاة ورجل حزين ورجل بكاء ومشيك فقال يا أبا الله إلا أبا بك أبا بك قاتل هذا يعني كل عمر أو شيء من هذا قال لا بكر علم أبي طالب قال اختاره الله لديننا فكيف لا نختاره لدنيانا؟ ما قالوا سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم غزوه تبوك صارت له خليفة عنه وقال له لما عيره المنافقون وقالوا له الرسول صلى الله عليه وسلم مققتك وأبغبت فلذلك ترك كما ذهب نعفو إلى تبوك فأدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وشكله وخض فقال له عليه الصلاة والسلام ارضاءا له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى فعجيب بهذا الكلام ورجعه قالوا هذا دليل على أن عليهم أبي طالب هو الخليفة من بعد رصد نقول لهم ومن الرسول صلى الله عليه وسلم مرات ومرات سرك خلفاء آخرين ومن جبلتين مع الله من مفسهم مرات تركوا ورسول اسمه خليفة عنه وسرك غيره وقال الرسول صراحه له انت ما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى ليست نفس نفس نفس لماذا لان هارون ما ترك ما تركه موسى بعد موته خليفه من بعده أبدا بل الذي مات قبله هو هارون وما معنى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى كما قال حافظ حجر في شرح البخاري قال ما, ما نات أبو هارون إلا قبل موسى موسى هو الذي فلا يصح هذا دليل لهذه القطية وإنما طمأنه بأن موسى عليه لما ذهب إلى طور ليتلقى الكتاب وليتلقى المنهاج الرباني سرك مع بني إسرائيل ما نخلق عنه؟ هارون فقال له أنت المنزل بفجأة هارون من موسى يعني سرقا رقيبا عليه خلاص. ما قد قلت يا بي عاده فكذا وعدنا اخرى كثير لماذا اقول لكم هذا ولما اطلب في هذا لان البلبله ولان الشعوذه تسلط على هذا الموضوع فاستيقظوا من هذه الحديث ومن يطيع الله الرسول فبنائك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين ثم قال والشهداء من هم الشهداء الشهداء هم الذين قدموا شهاده بصدق هذا الدين المؤمن عنده شهاده وعنده ادله وعنده براهين على صدق هذا الدين تاره بالحجه والبرهان وتاره بالسيف والثناء المؤمن حينما يرفع سيفه حينما يموت في سبيل الله لاعلاء كلمه الله هذه شهادة يقول انا اشهد بصدق هذا الدين والدليل اني أردت دليل الله وبذلت مهيدي في سبيل الله ضحيت بحياتي لله هذا دليلي على ان هذا الدين صادق ولذلك سموا شهداء لأنهم يشهدون أو اقاموا الشهادة على صدق هذا الدين بدمائهم ومعادهم وحياةهم هؤلاء الشهداء شهداء في الدنيا بصدق هذا الدين وشهداء في الاخره ربنا سبحانه وتعالى يزكيهم ويجعلهم شهداء حتى على الأمم السابقة كما قال تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس كل الرسل وكل الأمم ربنا سبحانه وتعالى يقيمها بعرصات القيامة ويطلب الشهادة من الانبياء هذا الله الله عالي ولكن سبحانه وتعالى يظهر فضل هذه الأمة يقول لنوح مثلا أو لإبراهيم أو لموسى وعيسى أي دليل لك واي حجه لك ومن يشهد لك انك بلغ؟ يقول امه محمد الله عليه وسلم كيف امه محمد ما اهترت هذه امه محمد انت تشهدون بان عيسى بلغ. قالوا نعم من قال لكم هذا قالوا كتابك يا رب قرانا في كتابك ان عيسى قام بواجبه وبلغ رساله ربه وكذا نوح وكذا عيسى وموسى وكذا لوط وكذا صالح قولا وهكذا هذا معنى فترة العلماء وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا من وسطة يعودونا بخيارا الناس وأظهر الناس وأشرف الناس هي هذه الأمة التي أطاعت الله والرسول ومن يتع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء من هم شهداء اهل الامه نعم والشهداء ثم قال والصالحين هذا هو الصمت الرابع الصالحون هم الذين صلحت عقائدهم وصلحت احوالهم وأقوالهم وأعمالهم وبيوتهم ومعاملاتهم وكل حياتهم صالحة فهم يمثلون الصلاح بالمعنى الصحيح في حياتهم الصلاح في أعينهم ويمثلون الصلاح في اذانهم وفي أقوالهم وفي بيوتهم وفي كتبهم وفي أشريطتهم وفي كل حركة من حركاتهم يمثلون الصلاح ينشرون الصلاح ويقومون الفساد فكانوا صالحين والصلاح لا يتحقق الا بثلاثة شروط اولا بالايمان بالله ثانيا بالاخلاص والصدق في هذا الدين ثم ثالثا ان يكونوا على منهاج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد وحسنا أولئك رفيقا ربنا عز وجل يأتي بطريقه التعجيب يقول ما أحسن هذه الربقة هذا الذي يطيع الله والرسول سيكون مع هذه النقطة المباركة مع هذه الكوكب الصالحة مع هذه السلسلة الطيبة سيكون معها سيقول هي أحسن رفقة ما أحسن هذه الربقة فكل عاقل وكل مفكر يحاول ويجد ويشهد أن يكون من سلسلتها وأن يندمج بها وحسن أولئك أي ما احسن هذه الرفقة الطيبه وما أجمل هذه التركة بصلاحها وحسن أولئك رفقها ثم قال بعدها ذلك الفضل من الله يعني سبحان الله مرتبة الشهادة ومرتبه الصلاح بل وكل الطاعات وكل انواع ببتنا بجدنا بجهادنا لا بل قال ذلك الفضل الى الله هذه الرفقه بل هذه الجمله هذه الجماعه الطيبه المباركه ما نالت ما وما ادركت هذا كله الا بسبب فضل الله عز وجل ليجديا الذين امنوا وعاملوا الصالحات من فضله، لأن الإيمان بتوفيقه والقدرة على العمل من, من قدرته ووضع المنهج منه سبحانه والجنة من الذي بناها ومن الذي هياها سبحانه هو ونحن من خلقنا ومن وفقنا ومن هدانا ومن أرشدنا ومن علمنا ومن وضع لنا منهجاها هو سبحانه الكل منه الفضل اولا واخرا له ذلك الفضل من الله وهذا الفضل طبعا ينال بسبب بسبب مننا نحن من اراد هذا الفضل طرق بابه توجد ثم يقول وكفى بالله علينا فالله سبحانه وتعالى يعلم الطائعين والعاصين يعلم المؤمنين والكافرين يعلم المتقين ويعلم المفسدين يعلم اهل الصلاح واهل الفساد يعلم كل شيء فهو يعطي هذا الفضل لمن يعلم انه اهل له ويصرفه عن من يعلم انه شر له وهم اهل الشر ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليها وسيجادل انسان تبقى معه لما منه سبحانه ثم بعد هذا اخواني قال يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فبين لنا سبحانه وتعالى المنهاج الرباني بين لنا احكام تتعلق بالحرب والسياسه وبين لنا كيف نحفظ ديننا وكيف نحفظ دولتنا وكيف نحفظ بلادنا من كل أعدائنا فقال يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم خاطبنا بهذه الصفه صفه الايمان التي تربطنا به وصفه الايمان هي التي تدفع الانسان لان يكون حصنا من اعدائه يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم عندنا الحظر والحذر الحظر هو التيقظ والحذر هو اخذ الحيطه واخذ السلاح واخذ العده هذا حذر والاخر يسمى الحظر خذوا حذركم بمزيله قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه قلوا حذركم من الحظر اخواني ان نكون نحن لنا ان تكون لنا ذاتيه ان يكون لنا وجود ان نتعلم وان نتدرب على انواع الاسلحه وان نعرف كيف كيف نرمي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي قربوا بني ارفده فإن أباك كان راميا وعجلوا مستطقة من قوة يعني جدية لا بد من استعمال السلاح ولا بد من تدريب على السلاح ليه؟ لحماية هذا الدين لحماية العقيدة لحماية أرض الإسلام لحماية المسلمين في هذا الدين لا بد سلتنا الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا قاتل الذين يدعون الكفر وليجدوا فيكم غره فلا بد ان نتعلم السلاح وان نتدرب عليه وان نصنع لا نكون عاله على غيرنا ان نكون سوقا لاعدائنا هم الذين نستقي منهم ونشتري منهم لتسليح جنودنا لا ان نصنع نحن اين المسلمون يجب ان نصنع السيارات والدبابات والطائرات والغواصات والسفن العملاقة وكل ما يدمر ويبني لا بد أن نتعلم هذا كله حتى الأسلحة النووية وحتى القربة الهكتروجينية لأن الله يقول وأعد لهم استطاعتم من قوة ومن الخيل ليش يا رب؟ قد صرحبون بعذو الله. كل ما يرحبون عذوهم ويرحبونه. ونحن ما فعلنا شيء نرحبه. صرحبون بعذو الله. أنتم يجي وأن تكونوا إرهابيي. وين صرحبون عذو؟ إحنا ما نردان يقول نحن إرهابيي. لا ربنا يقول كونوا إرهابيي. صرحبون عذو الله. في ما يقول يرغب عبدالله فيما إذا كنا نحن نصمع لا نكون على الأدوات لا ويجب أن نعرف عن العزة. كل ما عند العدو نفتح الجوازين عن العدو يعرف تحركاته كانت عيون لرسول الله في مكة لما أردت فتح مكة بأي وسيلة فتح مكة كانت عيون لرسول الله في مكة هم الذين اطلعوا على نقض العهود التي كانت معقودة بين رسول الله وبين المجركين لما نقضوها الرسول الله عنه أعذر بكس المكة بالرغم لأن أبا سفيان معلم عند الرسول الله عنده عدم جاء سفيان ليجدد من العصر من جديد لكن يهجد الرسول الله عنه وعلم وجميع الصحاب العالمين فوجهوا كلمة واحدة هذا ما نظر هذا لا أبو يجب أن نعرف الفلاد العلم نعرف جبالهم ونعرف يقولون ونعرف ما عندهم من يقولون وما هناك امر اخر يقولون ان هناك امر اخر يقولون ان كيف امر اخر يقولون ان هناك امر لا يقولون ان الله يا اخر الذين ان هناك من متطلبات يقولون ان نتخذ امر من يقولون ان هناك يا ايها الذين امنوا اظهروا حذركم وهذا لا يتنافى التوكل لا يغني التوكل لابد ان نتوكل على الله وان نعتمد على الله ولكن لابد ان نتحذر لابد ان نحظر يا ايها الذين امنوا اظهروا حذركم ما ذكر في الخطانات القرانيه لزحر العدو ودحر ان نرى دليل الخيرات لكي يسمى فرامة دليل لعنات لأنه ما في شيء طعيح ما شاء الله دليل حياتي لهم العدو هذا أهلاً كل رسول الله, الله إسلام لو كانت الدعوات تضحر العدو وتقهر العدو وتطرد العدو لكان أولى بها كذنى رسول الله والله كان قادرا سبحانه أن يظهر العدو أن ذي بالعذاب ويضمره يقين كان قادر لله العزيز قادر هذا واضح وكان الله قادرا سبحانه أن يجعل قلوب الأعداء تلين وأن مرضي لا أن كل يوم حتى أبدا هذا الله يرضى فيه قادر. إيمان ولا لا والله قادر جميعا نمت الله قدر نهيه ولو شئنا لأتينا كل نفس الهداة لكنه ما فعل ليه ليأخذت لنا خريق ليرسم لنا طريق الجهاد لأن هذا سيكون لرسول الله أما نحن لا فلذلك ترك ترك العمل للأسباب ترك الرسول صلى صل الله عليه وسلم يخطط ترك الرسول صلى الله عليه وسلم يكامح ويكافح ويدرخ في أحد دول عليه الصلاة والسلام وسقط في حفرة وتكسرت أسنان مصر الله عليه السلام وأشيه الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول الرسول قد مات وقد قتل وجأي من نبي قتل معه تضيئون الكثير قال الله وما محمد من رسول قد خلف من قبله الرجل أفإن ماذا وقتل منه لأنه لما وصل الخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات وقد قتل يعني تثبت الأجزاء ما شاء الله ودخلها ال ال يعني صحابة رسول الله ولكن مفروض سبحان الله أن انتم عليه أنتم الأسمدة في الدين وكيف أن بين قتل نعوذ به كثير جماعات كثيرة فما وحدهما أصاب في سبيل الله لما مازل اليوم وما ضعفوا بسكانه والله يرحمه الشريف فقالوا ما محمد الا رجل بل بقى الرسالة قد من قبله الرسول اه فإن لماذا على عقابك ومن ينقلب على عقابك فانت دعوة وفعلا أبو بشعر مهما ترسل صلى الله يعني يتزنزل الناس وتزنزلوا وقليقوا يعني أطلاق عظيمة وقال وفعلا وإذا جاء ويقول من كان يعبد محمدا فان محمدا ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت نحن من نعبد وجه محمد ومحمد الله أصلا ولا نعبد الله هو الله, الله والله ذاتنا حي لله حي لا يموت الرسول صلى الله عليه وسلم أم يعني أمي بتمليغ الرساله وبإرشاد الامه وقد فعلوا بينهم الطريق وإن منهاجوا وقالوا الحرام مات, مات نعم اخواني يقول الله عز وجل هنا يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم لدينكم وعقيدتكم وبلادكم ودولتكم وضوح العصر الاعداء فقط ارصدكم وضوح العصر ما يخلقهم في الدنيا شيء الا القضاء اليه ما يسمون بشيء بس ما يتسمون بلدبح ما يتبون بلدبح ثم يقول العلماء ايضا هذا ايضا لا يتنافى والقدر لان الله اذا قدر شيئا كان ففيما العمل لا يتبين الجهاد من قدر الله جعل الله سبحانه وتعالى قدر الله ناجد ما في شيء ما ولكن لذلك اسباب جعل للرزق اسباب وللسعاده اسباب وللشقاء اسباب ونصر هذا الدين له اسباب اجو الجهات باذن الله اجو سبب الرزق الله قدر الرزق عندما تقضى باللطفه الرحيم المرأة يكتب هي يعني او ينطقه الروح يكتب رزقه واجله وعمله وسعادته وشقاوته الكل يكتب خلاص الموضوع لازم هذه الحساب لها اسباب مرتبه على اسباب حتى الهدايه والشقاء مرتبه على الاسباب الهدايه في هو التطلع منه السعي الجنه في العمل الصالح منه والنار في سببها العمل السيء إنه من ياتي ربطه مجرما فإن لم جأنم. لا يتنسلها. ومن ياتي مؤمنا قد عمل الصالحات لحاصة. فأولئك لهم درجات مجرم. بالنسبة للقال فامشوا في المناسلها. ما يمكن تسكل على القطر و تقول انا اكسر الله عجل رسياتي. فالأجلس ببيتي ورسياتي. انا مأخذ من الدنيا حتى أسوف ينفسي كل حيث. لا. فامشوا في المناسلها ورسياتي. فاذا قضي الطرفان سجلوا في الارض وابتغوا من فضل الله قال الله لمريم ازدك اليك من جزء المقله تساقط عليك رقما جميلا ما تتساقط لوحدها بالله لا بد من سبب ان تتعاطوا عندك هذا الدين ما ينصر الا بالجهاد في سبيل الله واذا قضي على الجهاد واذا ماذا الجهاد ماذا هذه الاموال وذبح دينها وقضي عليها كمان كما قال رسول الله, الله وما ترك قوم الجهاد الا زلزل اذا تباعتم بالعين وربيتم بالزرع وتبعتم اطلاب البقر وتركتم الجهاد انزل الله بكم زلزل لا يزيغ عنكم الى ان تزيغوا لجميعكم اذن اخواني يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا خذوا حجمكم عمر رضي الله عنه استطاع عمواس في عهد علامه عمر كان طاعه في الشام وعمر اراد ان يدخل وصله الخمر بان الطاعه في الشام فاحتار هل يدخل ام لا يدخل استشار مع المهاجرين فاقتلوا بعض يقول يدخل بعض يقول لا استشار مع الانصار اقتلوا استشار مع مسلمه الفجر عندهم كلمة واحدة اللي لا يدخل فماذا رجع هو رجع واحد الصحابه قال له يا امير المؤمنين اتصر من قدر الله قال نصر من قدر الله الى قدر الله هذا الزراف رجنا و يعني عكوفنا عن الدخول. الى الشام هو في له هم رجعوا الى بابل ابو المثل ياتي ويقول ان النبي في هذا علما اللي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان الطاعون في بلد فلا يدخل فلا يدخل غير اهلها لها ولا يخرج أهلها خارجا او كما قال وما ما يسمى الان بالحجر الصحي يعني الطاعون في بلد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 ان يقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الا بحقها وحسابها على الله هذا الحديث المشهور وهو يقول عليه الصلاه والسلام امرت ان تقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويقيم صلاه فإذا قالوا عصبوا منه دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله وفي رواية حِلَّا لحق الإسلام وحسابه مع الله يقول ما معنى هذه القطلة حِلَّا لحقها وحسابه مع الله حق لا إله إلا الله أو حق الإسلام السيدة قال هذه الكلمة السيدة قال لا إله إلا الله وإسراء الله خلاص الرسول السؤال الأسماع قال ما نقتلهم ومرت عن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا فائدة قالوا عاصموا مني بماءهم وأموالهم خلاص أتبحت أموالهم و, و... ودماؤهم نحميه من الذي حماها لا إله إلا الله محمود رسول الله خلاص يقول إلا حقها أشحقها عندها حقوق إذا زنا هذا من حقها إذا زان وكان محسناً أس الحق حق لا إله إلا الله وحق الإسان هنا أجواء الرجل وكان محسناً إذا لم يكن محسناً وكان أعزب أشحقه جلد. اذا إذا هو شرب الخمر أشحق لا إله إلا الله أن يجلس إذا, إذا هو ارتدى أمن حق لا إله إلا الله أن يقتل يستزاد الآية في الأيام وإلا قتل إذا هو قتل من حق الإسلام وحق لا إله الله أشياء أن يقتل وهكذا هذي حقوق حتى أبنة الصديق رضي الله عنه في حرب الردة جعل من حق لا إله إلا الله الصلاة والسجن من حق لا إله إلا الله هذه حقوق صعب قال وإحسامهم على الله لأن رسول, لا رسول الله رأسنا واحد قبل لا إله إلا الله واحد رسول الله حق ندن وما لا لكن في نسبة الآخرة حساب الله يعني ما في قلبه. هلقى لها اسمات ام قالها منافقا? لانه حين بولاه. حسابه على الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بالظاهر والله ويتوهيد. خلاص. هذا معنى الله الا بيحكيها. ثم هو يقول ما معنى الدهج جهد. في الحديث الطويل. الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث يقول وديس مرة قال وديسه وديس اني رأيت اخواني قالوا اليس أخوانك؟ أفو... قال لا أنتم أصعابي ودد أني رئيس إخواني إخواني الذين لديدوا بعده بعد بعد يدي قال كيف تعرفوا اخوانك قال ألا تروا واحدة كان عنده خيل دهبه كيف خيل دهبه وكان خيل, ده خيل مختلفا عنها ها غر محجلة ألا يعرف خيله؟ الغور المحجره اشد عندها عند عند يعني المطعفي في رأسها بيضاء وعند الخلافة هل الخيل يختلط مع اللي احنا تماما كلها ذهب قلت لك احنا ذهب هذا يعرف خيلة ولا ما يعرف خيلة قالوا يعرف خيلة قال كذلك انا اعرف اخواني الذين هم من احبائي وأوليائي وهم هم ايضا من اسباع وانصاري انا اعرفهم بايش بالوضوء باثر الوضوء وجوههم بيضاء تنور هكذا وعندهم الخلاف يدور رجلهم كلها تنور لان محل الوضوء غمر وحجلين من اثر الوضوء هذا معنى ايش يعني الخيل الدهن فوق مع هذا الخير الغر والحجل ثم يقول هل في حلي المرأة التي تتزين بها ذكاء؟ نقول نعم فيها ذكاء وفيها حديث. ويقول كم النصاب؟ النصاب هو 88 جرام. يعني 20 20 دينار. ودينار في بعض الكرام هو شيء حد. حد يعني 85 جرام. هذا هو الحد الأدنى. مثلاً فوقنا وكذا فيصل. ويقول ما مقدار الواجب؟ ربع العشر ربع العشرين. إيه. ثم هذا السؤال يقول نجد كثيرا في الاعلام الدعوه الى تسامح الاديان والمساواه فيها مع العلم ان جل الاديان ان لم تكن كلها يشرك بها مع الله من حيث العباده ونسمع كثيرا من المسلمين اخوه للمسيحيين واليهود هذه القضيه عملنا فيها خطبه بل خطر لأن هذه الدعوة هي الحقيقة أو خطرتين في هذا الموضوع نعم الدعوة إلى واحدة في الأذيان دعوة إلى التنصير دعوة إلى الردة كل من يدعو إلى هذه العقيدة فهو مرتد عن الإسلام خارج من الملة لأن الإسلام هو خاتم الاديان والقرآن ناسح لجميع الكتب وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل. عليه الصلاة والسلام. حتى ان عمر رضي الله عنه مرة رأى نبيا صلى الله عليه وسلم عنده بعض الزهر من الثوراة سبرة. بعد نسوح من الثوراة قال ما هذا قال والله يحكى من الثوراة. فالرسول صلى الله عليه وسلم غاضب وقال اموته ويكون انتم والله لو كان موسى حيا فاتبعتموه ضلتوا فكفرتهم. كان موسى حيا واتبعتموه كفرتهم لو كان موسى حيما وسعه إلا اتباهي هذا موسى رسول الله ولو كان وجود الآن اسمع له حجم. وخلينا سيدنا رسول الله يكونوا ايه كفارا ملاحظة لأن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم نحت كل الرسالات وقضت على كل الرسالات ولا بد أن نسمي اليهود والنصارى كفارا الله سماه في القران كفارا حيث قال لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب لا اليهود والمسارع من لم يسلم الكفار فهو الكافر اما قضيه وحده الاديان وقد دعوا كما قلنا الى اكثر منها لهم قالوا ان المصحف يجب ان يكون يحتوي على الانجيل والتوراه والمصحف لا واحد لكن عند يعني لا هو من الله التوراه من الله والانجيل من الله والقران من الله وقول الذين الله يذنون من اليهود من الذين هاوى يا وان جلستم مع اليهود والنصارى على كتف واحد وان عملتم مسجد بينه ومسجد بين الكنيسه وانتم كلها من الله وكلها هذا كذب وزور وبطل وردته طف وخرج من بالله من امن بهذا كفر بالله ولا اللهم وفقنا جميعا يا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا سبحان ربك رب العزه عما يصفون و يصفون و